اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بالرضا ت والنور وجوهكم طيبا المشرق والمغرب ولكن من رضى امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين واتى ما على حب واتى ما على حب نهو تما والمساكين ومن السمين والمساكين ودنسمين والسائلين وفي الرقام واقام الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه والمعروف بعند ابتداء عامد والصابرين في الباساء والضراء يحيين الباس هؤلاء الذين صنموا والهتهم المتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص, كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن تعفى له من اخيه شيء فتدباع من المعروف فتدباع ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة أيام للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب إن الله سميع عليم فمن خاف من نوس جنفا أو إثمان بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رخيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم لعلكم تبتمون أياما معدوداها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر وعلى وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان فما شيد من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 qareeb wa ni يستجيبوا لي ويؤمنوا بنا ملامح